قُل لَّئِذَرَاهِيمَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كُلَّذِي نَرَى عَلَى قَرْيَتِهَا وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا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 انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمامك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف نشرها ثم نكسوها لحما